لو ارهبونا او عذبونا هيها نتغير لن نتأثر لن نتعذب فالمولى حيضا لو ارهبونا او عذبونا هيها نتغير لن نتأثر لن نتعثر فالمولى حيدا حيدا يا حيدا يا حيدا حيدا يا حيدا جربوا بين أجساد قتل لاش يخريح مولا طفل جربو بين اشقد قتل لاش يخريح مولا طفل وراث عيدهم بالنسل أحقات حين لو بالعقل لله ليش فيها هل فعل لله ليش فيها هل فعل وحشاب محيام الفصل بجن المنحر مقلب بالتأ الله أكبر الله أكبر أرهبونه لو عذبونا أيها نتغير لن نتأثر لن نتعذب فالمولى حيدا لو أرهبونا أو عذبونا أيها نتغير لا اتاث لا نتعثى فمولا حيدا حيدا يا حيدا يا حيدا حيدا يا حيدا يا حيدا جسير همي في الشبر مولا عذول اهل فر بكل شبر مولاي عدو اهل الكفر فجروا ارواح البشار بلا سلم ما قد لا قبر وبهاي ما نقبل عذور وبهاي كلها للغدر ظلم متجبر أكل يكثر الله أكبر الله أكبر لو أرهبونا أو عذبونا هل نتغير لن نتأثر لن نتعثر مولا حينا لو ارهبونا او عذبونا او هاتفنا لن نتاثر لن نتعثر فالمولى حينا يا حيدة يا حيدة حيدة يا حيدا يا, حيدة يا حيدة عادت عليك أربلا أمشوف شمر روح عادت عليك نردده يبقى الكلام من ردده على منزله يوم المحشر ترزق الكوثر الله اكبر الله اكبر يا لو عذبونا هيهات نتغير <تصفيق> لن نتأثر لن نتعثق فالمولى حيدر <تصفيق> لو ارهبونا او عذبونا هيهات نتغير لن تاثر لن نتعثر فالمولى حي دير يا حيدا يا حيدا حيدا يا حيدا يا حيدا قول النواصي يا علي فتحوك يا <تصفيق> سيدي هلي دولن نواص يا علي ذبحا وكل يا سيدي هلي عدنا ضنون الحنين يردونني احنا الولي ما ننسى نبقى نعتني ما ننسى نبقى نعتني وبحب محمد نمتلي سيد البشر مصب حيدر الله أكبر الله أكبر. لو أرهبونا أو عذبونا أيها نتغير لن نتأثر لن نتعثر فالمولى المولاه لو ارهبونا أو عذبونا أيها تغير لن تأثر لن تعثر فالمولى حيدا حيدر يا حيدا يا حيدا حيدا يا حيدا يا حيدا إرحب بقلب العظم ارهابهم داق بالعظم راوون انواع الظلم ارهابهم داق بالعظم راوون انواع الظلم نهتف يا حيدر يا شهم بيعيتك ما ترضى الهضم لا نخلصوا لا نينعديل لا نخلصوا لا نينعديل موت تنركد هالاسم فلتا تظهر يا منتظر الله, الله أكبر الله, الله أكبر لو أرهبون أو عذبونا أيها نتغير لن نتأثر لن نتعثر فالمولى حيدا لو ارهبونا أو عذبونا. حياتنا تغير لن نتأثر لن نتعثر فالمولى حيدر حيدر يا حيدر يا حيدر حيدر يا حيدر يا حيدر